عليه على صفة التعظيم له سبحانه وتعالى قالوا اركانه خمس حاجات اركانه خمس حاجات واحد حامد واحد يحمد ربنا اثنين محمود وهو الله لذلك سمى نفسه الحميد اي المحمود سبحانه وتعالى تلاتة محمود به بتحمده عليه على النعم اللي انعم بها عليك اربع محمود به اما محمود بكذا وكذا وكذا من الصفات ومن الأعمال ومحمود على نعم وعلى أشياء امتن بها عليك يبقى محمود به ومحمود عليه وصيغة تقول بقى الحمد لله وكفى تقول اللهم لك الحمد كله وليك يرجع الأمر كله تقول ألف حمد وشكر لك رب تقول كما تقول أي صيغة من صيغ الحمد قالوا العلماء الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم يبقى اللي بيحمد ربنا لازم يبقى من جواه احساس كده يا يا لعظمة الله وهو بيحمد ومبارح اتكلمتك وقلتلك ايه لما اتكلمنا على اسباب الاستقامة قلتلك من اسباب ذلك الحمد لما قلنا الصلاة المستقيم قال لي وهدو إلى الى طيب من القول وهدو الى صلاة الحميد قلتلك لان الحمد يجعلك على الصراط المستقيم فخليك على طول تلهج بالحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. لغايه ما تحس بطعمها في قلبك ويكون لها تعظيم وقدر في قلبك يبقى قالوا تعظيم المنعم ويتعلق بالقلب ازاي بقى ازاي القلب يبقى حامد قال بالمعرفة والحب طب وازاي اللسان يبقى حامد قلب الثناء والاعتراف طب وازاي الجوارح تبقى حامدة قال باستعمالها في الطاعه وكفها عن المعصيه يبقى ثلاث حاجات اهو قلبك يبقى حامد ازاي بالمعرفه ولا والحب طب لسانك يبقى حامد ازاي بالثناء والاعتراف لك الحمد ولك النعمة ولك الثناء الحسن لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك طب وازاي الجوارح تبقى حامدة قال لك بأنك تصرفها في الطاعة وتبعدها عن المعصير هذا معنى الحمد لله اللي تملأ الميزان الميزان اللي هو سيوزن فيه الأعمال يوم القيامة وكلنا ذاك الرجل يوزن عمله يوم القيامة طيب بعد كده قال وسبحان الله والحمد لله أو ما بين السماوات والأرض الشك هنا قالوا من الراوي يا اما تملأ أو او يعني يا اما هما معا سبحان الله والحمد لله تملان السماء واتي والارض او ما بين السماوات والارض او واحده منهم كل واحده منهم على حدة تملا سبحان الله بتملى والحمد لله تملى هنا بقى يعني ايه سبحان الله صح كده عايزين احنا فهمنا الحمد لله يعني سبحان الله تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به من العيوب والنقائص والافات كلمة سبحان اي تنزيه حلو كده جميل طيب العلماء قالوا والذي ينبغي تنزيه الله عنه ثلاثة ثلاث حاجات لازم تنزه ربنا عنها لازم تقول حاشا انه يكون ربنا كده ايه الثلاث حاجات واحد صفات النقص ما تقليش ربنا يظلم اعوذ بالله ما تقللیش ربنا سبحانه وتعالى حاشا يعجز سفات نقص ما تقللیش سبحانه وتعالى يجهل اعوذ بالله الله سبحانه وتعالى العليم سبحانه وتعالى القادر على كل شيء يبقى سفات مقص التاني النقص في كماله يعني اے اه هو ربنا قادر بس عارفين الكلام بتاع السلف اللي بيرده ابن الجوزي في تلبيس إبليس وغيره إن إبليس جيل أحد العباد فقال له إيه؟ هل يستطيع ربك أن يضع هذا العالم كله في بيضة فالعبد اللي مش حاجة قال له العالم كله يتحط في بيضة إزاي لا ما يضرش فجاء فبذلك جعله يكفر هو ده فجاء إلى العالم, العالم فقال له هل يستطيع ربك أن يضع العالم كله في بيضة قال وادنى من ذلك واكتر من كده كمان فهنا واحد ممكن يقول لك اه ربنا قادر بس مش دي يعني يقدر على كذا كذا بس كذا مش عالي كده قادر على كل شيء ان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ايه تالت حاجة ننزه ربنا عنها مشابهة المخلوقين يقول لك ربنا بينزل الى السماء الدنيا زي ما بننزل احنا كده زي ايه نزول يليق به ربنا سبحانه وتعالى شايفنا زي ما احنا شايفين بعضينا كده سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا لا يشبه المخلوقين سبحانه وتعالى في شيء يد الله فوق ايديهم ايه ايدي زي ايدينا كده عوذ بالله يد تليق به سبحانه وتعالى شكلها ايه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك فاهمين يبقى أنا عن النقص، عن النقص في الكمال، عن مشابهة المخلوقين دي معنى تسبيح الله. سؤال. أيهما أعظم؟ التسبيح أم التحميد؟ وما الدليل؟ ها. التسبيح ولا التحميد أعلى؟ مش عارفين تصلوا على النبي صلى أيهما يعني الموافق على التسبيح يفعيله عندنا أربعة خمسة بيوله تسبيح ستة تسبيح ماشي اللي موافق على الحمد يفعيله والباقي كله بيتفرج ولا بيعمل ايه والباقي الحياة دي اللي تنم بعض التحميد أعظم من التسبيح اسمع بقى كلام شيخ الإسلام تيمية ابن تيمية بيسأله ابن القيم فبيقول ايهما اعظم التسبيح ولا الاستغفار قال له الاستغفار ولا التسبيح قال له ايهما اعظم الاستغفار ولا التسبيح فقال له الاستغفار قال له ليه قال له علشان خاطر ان الثوب اذا تدنس ينبغي أن يغسل ثم يعطر فكده ابن تيمية بيقول الاستغفار الأول أول حاجة عشان تطهر وبعد كده بقى تسبح وتحمد، طب التسبح والتحميد العلماء قالوا التسبح تنزيه يعني نفي إنما الحمد إثبات بحمد ربنا على النعم وغير لما تقول إيه؟ ربنا مش عاجز ربنا مش عاروز بالله إيه انت نفي. قالوا أيهما أعظم النفي ولا الإثبات قال لك الاثبات عندنا قاعده بتقول ان المثبت مقدم على النافي مش فاهمين حاجة اقول لكم ازاي واحد جي قال ايه محمد جه محمد اللي احنا عارفينه فلان محمد كذا واحد بيقول محمد جه واحد تاني يقول ما شفتوش ما شفتوش هو قاعد ما خدش باله كان قاعد في اخر الجامعة لكن في واحد شافه ايوه ما يؤخذ بقوله اللي شاف الثاني وما شافوش اصلا فبيقولوا ايه المثبت مقدم على النافي اهو الحمد كده الحمد بتثبت صفات الكمال ليه انما التسبيح بتقول لا هو مش كذا مش طب هو اعجاز هو بيقول سبحان الذي اسرى بعبده ده معناه سبحانه المنزه عن كذا وكذا مش معنى انه قال كده طب ما قال اول, أول الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين يعني هي المسألة مش بايه انه بدأ بايه قالوا اهل العلم انه عشان كده خدوا بالكم اش يقول ايه كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن فقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده قال لك يروح جايب مع التسبيح دايما يروح جايب مع حمد او يقول ايه لما تيجي تركع بتقول ايه سبحان ربي ايه العظيم تروح جايب صفة يعني ما تكتفيش بالتسبيح بس يجيب تسبيحه معه تعظيم عشان يبقى عمل نفي واسبات فهمين اه يجيب صر حكاية سبحان الله وبحمده عشان يجمع ما بين التسبيح والتحميد وهنا الحديث بيقول كده يعني بعد ما قال ايه طب دنتوا لو كنتوا فكرتوا شوية كنتوا جبتوها ده نفسه ايه الحمد لله تملأ الميزان وبعد كده لما جاب التسبيح ما قالش والتسبيح يملأ رح قالوا سبحان الله والحمد لله رح مكرر الحمد تاني يبقى يهم اعظم الحمد اعظم من, من التسبيح طيب علماشي كده هي ما جاتش الحديث بس نقولها بالمر التحميد ولا التهليل مش هحنا بنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله دبر كل صلاة وحقول لكم ليه السر بتاعها عشان ناخدها التربية وناخدها فوائد إيمانية بس ليش معنى الثلاثة دول هقول بس الأول أيهم أعلى بقى لا إله إلا الله ولا الحمد لله ليه بقى ايه الدليل لا لا لا, لا دي كلمة التوحيد فيها النفي وفيها الإثبات قالوا حاجة ثانية الدليل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي جابها بقى من آخر. لا إله إلا الله و... وفي الحديث بالحديث البطاقة قال إيه قال ولا يزن مع اسم الله شيء لما هيتحط لا إله إلا الله في كفة وأعمال أد كده زنوب في كفة هترجح لا إله إلا الله لأنها أسقل شيء